عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ن شر الامور محدثاتها و إ ن كل محدثه ب د ع ة وكل بدعه ة ضلاله وكل ض ل ا ل ة في النار ثم أ ن ا معك ع ذ ا ب الله مع س و ر ة القصص نكمل معها ر ح ل ة ا ل م ب ا ر ك ة لنتلقى عن ربنا جل وعلا ولن ت ف ق ه ف ي ك ي ف ي ة إ ن ق ا ذ ا ل أ م م وكيف يفهم و ي ف ق ه ا ل ص ر ا ع بين الحق و ا ل ب ا ط ل ومع ا ل ا س ت م ر ا ر ي ة في هذه ا ل ص و ر ة المباركه نجد أ ن ن ا امام حادثتين تتعلقان بموسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل أ و ل ى ما جاء ت الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن سيد ا ل غ ل ق صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم أ ن ه صام عاشوراء و أ م ر ب ص ي ا م ونحن في ا ل ج م ع ة ا ل أ و ل ى من شهر الله المحرم من س ن ة ثلاثين بعد اربعه ل أ اوان اما التعلق الثاني فهو ما يحدث من بني إ س ر ا ئ ي ل من اليهود الذين عاشوا ح ي ا ة الذل والهوان ضد ا ل م س ل م نعيش مع ق ص ة موسى لنتفقق لنعمل وقبل أ ن نعمل أ ن نعتقد ف إ ذ ا علمنا واعتقدنا وعملنا رفع الله عنا هذا البلاء وكما تكرر كثيرا أ ن الذل والهوان الذي أ ص ا ب ا ل أ م ة إ ن م ا هو بسبب ذنوبها ومعاصيها و ا ل ف ر ا ف ه ا عن منهج الله ف إ ذ ا استقامت على أ م ر الله رفع الله عنها هذا البلاء وهذا الذل إ م ا ب أ ي د ي ه ا و إ ن لم تستطع م و ا ج ه ة الكفر ومجابهته ف إ ن الذي سيدير ا ل م ع ر ك ة هو الله جاء في سنن بن ماده وفي م س ن ب ي البلدر ورويان وعند الصبران في ا ل أ و س ط والحاكم في ا ل م س ت ب ر ك والبيهقي في شعب ا ل إ ي م ا ن وابن عساكر في ت ا ر ي خ دمشق من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم أ ن ه قال يا معشر المهاجرين خمس إ ذ ا ابتليتم بهن و أ ع و ذ بالله أ ن ت د ر ك ه ن منها وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط ّ الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم ان تسليط اليهود وهم ازل امه و أ ق س امه وارزل امه على المسلمين انما هو بسبب انحراف كثير من الناس عن منهج الله أ ر ج ع إ ل ى موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لنستقي العظات والعبر من قصته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكيف تبنى ا ل أ م م وكيف ي ع ا د ا ل أ ن ج ا ز وكيف تستعاد ا ل ك ر ا م ة ا ل م س ل و ب ة يقول الله جل وعلا قالت إ ح د ا ه م ا يا أ ب ت ا س ت أ ج ر ه إ ن خير من ا س ت أ ج ر ت القوي ا ل أ م ي ن قال إ ن ي أ ر ي د أ ن أ ن ك ح ك إ ح د ى م ن س ي هاتين على أ ن ت أ ج ر ن ي ثماني حجج ف إ ن اتممت عشرا فمن عندك وما أ ر ي د أ ن أ ش ق عليك فتجدني إ ن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبين وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول و ل ي ن قلنا من قبل وعند هذه ا ل آ ي ا ت وقفنا لنربط ما سبق بما سيقال ل ن ف ق ه عن الله عز وجل ف إ ن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مدح من ت ف ق ى في الدين بقوله كما في الصحيحين من حديث م ع ا و ي ة رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يخطفه ت في الدين و إ ن م ا أ ن ا قاسم والله ي ع ط ي وقوم شعيب ماذا قالوا لشعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول فنحن نريد أ ن نفقه عن ربنا ليعالج الواقع ا ل أ ل ي م بالشرع الحكيم ف إ ن الشرع الحكيم هو الحكم على الواقع الاليم ويجب أ ن يكون الواقع الاليم تبعا للشرع الحكيم ولا علاج للواقع الاليم إ ل ا بالشرع الحكيم قالت إ ح د ا ه م ا يا أ ب ت ا س ت أ ج ر ه ان خير من ا س ت أ ج ر ت القوي ا ل أ م ي ن قلنا في المجتمعات الطاهره النظيفه النقيه الامور فيها تكون في صراحه دون خجل المصطنع ولذلك عرض الرجل الصالح وقلنا انه ليس شعيبا انما هو رجل صالح من قوم نبيا من بقيه الصالحين من اسباع شعيب عليه الصلاه والسلام عرض ابنته على موسى قلنا في, في, قلنا في المجتمعات ا ل ن ق ي ة لا حرج أ ن يعرض الرجل ع ل ابنته أ و موكلته على الرجل الصالح و أ ن هذا لا ينتهن من كرامتها ولا من ك ر ا م ة أ ه ل ه ا خلافا للمجتمعات ا ل د ل ف ة ا ل ذ ي ي ص ل ط فيها الشباب بالفتيات وقد يقع بينهم ما يقع ثم إ ذ ا ذكر الزواج ف إ ذ ا بالحياء المصطنع و إ ذ ا ب ا ل أ م و ر التي يحدث فيها من إ ظ ه ا ر ما لا يبطن مع أ ن ه م ا قد سارا ومشيا وتحدثا كثيرا كثيرا في أ م و ر م ح ر م ة فلا حرج ولا حرم ة ولا ينافل حياء الشرع وقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه مع ابي بكر وعثمان وعرضت ا ل م ر أ ة نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كم قضى موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في البخاري إ ذ ا سئلت كم قضى موسى فقل قضى أ ك ث ر ه م ا و أ ف ض ل ه م ا إ ذ ا انقضا كم س ن ة عشر سنوات وقد تكلمنا في هذا بالتفصيل في ا ل خ ط ب ة قبل ا ل م ا ض ي أ ي من خطبنا في هذا المسجد المبارك ما هي ا ل آ ي ا ت التي نعيش معها فلما قضى موسى ا ل أ ج ل قضى عشر سنوات ماذا فعل ف ي ه لم ي أ ت في ا ل ق ر آ ن تفصيل ذلك هو عاش يرعى الغنم في بيت عمه أ ي والد زوجته يرعى الغنم وبعد أن ك ان وانتبه أن بعد كان ق ر ي د ا شريدا خائفا من فرعون فخرج منها خائفا يترقب م ا أ ن ع م الله عليه ب ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن بالسكن بالنسب الشريف الذي يليق بموسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكن موسى أ ل م يقل الله جل وعلا و أ ل ق ي ت عليك م ح ب ة مني ولتصنع على عيني كيف صنع على عين الله موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كيف تعالوا بنا نستعرض سريعا قبل أ ن نتحدث عن ن ح ل ة ا ل ع و د ة خ ر ج خ ا ئ ف ا ط ر ي د ا شريدا وحيد ا ثم فلما ق ض ى موسى ا ل أ ج ل و س ا ر ب أ ه ل ه خ ر ج ط ر ي د ا وحيد ا ر ج ع ب ز و ج ر ج ع و م ع ه من يؤنسه في طريقه لماذا ر ج ع و م ن ه د ف من رجوعه يجب أ ن ن ب ق ه عن الله عز وجل كيف تنقب ا ل أ م م من الذل ومن الهوان ومن, ومن, ومن استمراء الذل ومن الاستكانه ل أ ع د ا ء الله موسى صنع على عين الله عز وجل ولد في ا ل س ن ة التي يذبح فيها ا ل أ ط ف ا ل و أ ن ق ذ ه الله جل وعلا ثم من الذي تلقاه عندما أ ل ق ي في اليم والله هو الذي حفظه عندما كان في اليم يجري به الموت إ ل ى أ ي إ ل ى ق ص ر فرعون إ ل ى أ ع د ى اعدائه إ ل ى الذي ذبح من ذبح من ا ل أ ط ف ا ل خشيه أ ن ي ن ش أ م و ت هذا وليعلم ا أ ن هذا الذي على يديه زوال ملكه فذبح الاطفال ليستقر ملكه وهل يا فرعون تخشى من طفل نعم مهما بلغوا من العتو والفساد والجبروت و ا ل ض غ ي ا ن ف إ ن ه م جبناء أ ذ ل ه إ ذ ا خشوا على زوال ملكهم فماذا فعل ذبح من ذبح من ا ل أ ط ف ا ل حتى لا يوجد موسى وهل لا يوجد موسى ب أ م ر فرعون أ م ر الله و أ م ر فرعون و ا ر ا د ة الله و ا ر ا د ة فرعون ف أ م ر من الذي يسود و إ ر ا د ة من الذي ف ع ل و انها أ م ر الله و إ ر ا د ت ه سد ربك ماذا قال الله جل وعلا في أ و ل ا ل س و ر ة ونريد من الذي يريد إ ن ه الله ونريد أ ن نمن على الذين استضعفوا في ا ل أ ر ض ونجعلهم أ ئ م ة ونجعلهم الوارثين إ ن ه ا إ ر ا د ة الله جل وعلا تعارضت إ ر ا د ة فرعون مع إ ر ا د ة الله والله جل وعلا هو الذي قال إ ن ا كل شيء خلقناه بقدر و ل ا أ م ر ن ا إ ل ا و ا ح د ة كلمح بالبصر أ ي ض ا أ ي ن تربى موسى وقلنا من قبل انقذ الله موسى من فرعون لهوان فرعون على الله بخيط رقيق شفاف أ ل ا وهو حب ا م ر أ ة فرعون لموسى لا تقتلوه لا تقتلوه عسى أ ن ينفعنا وقد نفعها الله به أ و نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ثم تربت القصر مع ان امه التي ولدته هي التي ارضعت فاصبح موسى بن فرعون في الظاهر وامه هي امه من الرضاء وابوه ابوه من الرضاء وفرعون هو ابوه واتيه بنت مزاحم هي امه فتربى في القصر و ر أ ى ح ق ي ق ة القصر وتربى في بني إ س ر ا ئ ي ل ولعل أ م ه أ خ ب ر ت ه ب أ ص ل ه و م ن ه و ف ر أ ى ا ل ع ز ة المدعاه في القصور و ر أ ى الهوان والذل الذي يلاقيه ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل ثم دخل ا ل م د ي ن ة على حين غ ف ل ة من أ ه ل ه ا فيذبح انسانا قيل انه طباخ الملك فماذا ينعم الله على موسى برجل ياتي من افضل مدن اخرج فان الملا ياتمرون بك ليقتلوك اخرج لا تبقى ثم يخرج إ ل ى اين لا يدري فيهديه الله جل وعلا إ ل ى أ ن يخرج إ ل ى طريق مدين ولتصنع على عينه فيذهب إ ل ى م د ي ن وهو وحيد طريق شريف فقير لا يملك شيئا من حطام الدنيا ثم ي س ع ل م ر أ ت ي ن ويستنكر خروج ا ل م ر أ ت ي ن لتسقيا ولتختلط بالرجال مع عدم الاختلاط فيكون هذا سببا ب ت د ي ر الذي يقول للشيء ك م فيكون أ ن يتزوج ب إ ح د ا ه م ا فينال الزوج ة والسكن والمطعم ة والمشرب و ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن بل يصبح صاحب بيت بعد صاحب البيت ب أ م ر الذي يكون للشيء كنت ي ع ر ثم موسى الذي يهيا ن ل أ ع ظ م د ع و ة على وجه ا ل أ ر ض بعد د ع و ة محمد صلى الله عليه وسلم لابد من تجارب لابد من خبرات بعد ت ه ي ئ ة الله له وبعد ر ح م ة الله به وعطائه وهبته لا بد أ ن يخوض تجارب ت ج ر ب ة الصراع النفسي بين القصر وبين بني إ س ر ا ئ ي ل هو في ا ل ص و ر ة موسى ابن فرعون, فرعون فرعون مصر موسى ابنه ت ت ص و ر كيف يكون ش أ ن ه ثم يعلم أ ن حقيقته أ ن ه من هؤلاء ا ل أ ذ ل ا ء المؤذبين المهانين من بني إ س ر ا ئ ي ل هذه و ا ح د ة عاش ف القصر بما فيه من أ ب ه بما فيه من خدم بما فيه من ح ا ش ي ة بما فيه من أ م ر و ن س بما فيه من مطعم ومشرب وملبس ومكتل بما فيه ا ل مباهج الدنيا ونعيمها وزخارفها د ي ن ه ا و ثم عاش مع بني إ س ر ا ئ ي ل ل أ ن ه على ا ل أ ق ل في الظاهر استرضع فيهم ف إ ن لم يكن ابنا لهم على ا ل ح ق ي ق ة ه و منهم ف إ ن ه قد استرضع فيهم ف أ ص ب ح أ ب و ه أ ب ا له في الرضاع و أ م ه أ م ا له في الرضاع ف ر أ ى ما يحدث وما يقع فوقع منه القتل للقبطي القتل الخطا الذي يجعل النفس ا ل ص ي ب ة ا ل ط ا ه ر ة تشعر بالذنب وبالندم وبالتوبه وبالرجوع إ ل ى من إ ل ى الله جل وعلا ثم ب ا ل غ ر ب ة والصراع الذي يدور في نفسه في أ ث ن ا ء ا ل ر ح ل ة التي رحلها التي لا يدري ماذا وراءها ولكن كما قلنا عين الله هي التي تحوطه وهي التي ترعاه ولتصنع على عينه ثم ت ج ر ب ة رعي الغمل موسى الذي ت ر ب ت القصر يغمر وينهى وهو ابن فرعون يصبح راعي غنم لو لم يقتل القبطي ولو لم يخرج من مصر ما كان يرضى بهذه ا ل ح ي ا ة ف ل أ ه ل القصور حياتهم ولهم تفكيرهم ولهم طريقتهم في التعامل مع الاشياء أ ش ي ت لهم المأكل ل طريقتهم م في في ا ر ب ف ل ل التعامل ل م مع ب س في ي ا ا أ ش وللفقراء ل ل في ق ر ر ا ء لهم ط ق ت ه م في م أ ك ل ه م في مشربهم في ملبسهم في كلامهم في اصطلاحاتهم فمنا من ط ا ئ ب ة من العمال والصناع والتجار والناس إ ل ا ولهم ا ل ص ا ظ يستخدمونها فيما بينهم ولهم ط ر ا ئ ف لا تعجب أهل القصور بل ينظر اهل ل بل ق ص و ر ينظر أ القصور منذ القديم الى ق د ي م إ ل الناس ن ظ ر ة ل ش م ئ ز ا ب و ن ظ ر ة ل ل ا ز ر ا ء فكيف كان موسى سيتحمل م س ؤ و ل ي ة د ع و ة ع ظ ي م ة يدعو فيها الغني والفقير يدعو فيها الطيب والخبيث يدعو فيها, فيها القوي ة والضعيف يدعو فيها الجبان والشجاع يدعو فيها العزيز والذليل وهو لم يمارس إ ل ا ح ي ا ة القصور بما فيها فقدر الله وكل تقدير ربك ح ي ر ان يبتلى بقتل نفس خ ط أ و أ ن يبتلى بالخروج بلا ر غ ب ة منه لكن لاتبقاء نفسه وكل ذلك بتقدير الذي يقول للشيء قم فيكون فيفرح ويرتاح ويطمئن بحياه الغنم الذي كان هو يامر وينهى من قبل تفكر في تقدير ربك وثقه الله جل وعلا وتيبقا ان وعد الله حق ليستطيع موسى ان يتحمل امر الدعوه إ ذ ا به يرعى الغنم لا يرعى الغنم وهو الكاره بل لا يوجد افضل من هذا فيبقى العشر سنوات وهو قرير العين منشرح الصبر مرتاح الضمير برعيه للغنم مع أ ن ه لو استمر في القصور ما كان يرعى شاه واحده لكن ا ل ح ي ا ة ماذا قال له الرجل الصالح قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين خوف و أ م ن خوف و أ م ن خوف و أ م ن وهكذا كانت ح ي ا ة موسى وحياه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم و ح ي ا ة أ ت ب ا ع ا ل أ ن ب ي ا ء ثم سيتعرض موسى ل د ع و ة من ل أ ع ت أ ه ل ا ل أ ر ض من جانب انتبه ل أ ع ظ م ه م مملكه و أ ق و ا ه م جيشا و أ ع ت ا ه م ظلما وفسادا في ا ل أ ر ض وفرعون ذي الاوتاك الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرضى فرعون اعتى اهل الارض سيتعرض لهموه سيدعوه الى افراد الله بالوحدانيه و هو الذي قال ل أ ه ل م ص ر ما علمت لكم من إ ل ه العلم و هو الذي قال أ ن ا ر ب ك م ا ل أ ع ل ى و هو الذي قال هذه ا ل أ م ه ا ل ت ج ر ي من تحتي فتقطع قوم فاقولهم ب ا ل ك ل ي ة س ي و ا ج ه أ ع خ ت اهل ا ل أ ر ض من أ د ل ن ا س من أ ج ل تعبيده لله و ل إ ف ر ا د الله ب ا ل و ح د ا ن ي ة ومن أ ج ل استنقاذ بني اسرائيل من الذل و ا ل ع ب و د ي ة لغير الله بنو إ س ر ا ئ ي ل من هم أ ح ف ا يعقوب عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قوم ا س ت م ر أ ا ل ذ ل جرى الذل في دمائهم ولحومهم و ا ل أ م م التي ت س ت ذ ل تفقد كثيرا من الخير وتفقد أ د ن ى درجات التفكير ولذلك أ ع د ا ء الله دائما يسعون ل إ ذ ل ا ل الشعوب خ ا ص ة ا ل ا م ة ا ل إ س ل ا م ي ة هي أ م ة ع م ه كرام وخير أ م ة أ خ ر ج ه الناس ف إ ذ ا ا س ت م ر أ ت ا ل أ م ة الذل والاستكانه والهوان تخلى الله عز وجل عنها أ م ة ذ ل ة أ م ة رضيت ب ا ل ع ب و د ي ة لغير ا لكما ل ه قال الله عز وجل أ ل م يقل الله عز وجل ف ا س ت ق ف ت ق و م ف أ ط ا ع و ه إ ن ه م كانوا قوما فاسقين الم يقل له فرعون ما اريكم إ ل ا ما ا ر ى وما اهديكم إ ل ا سبيل الرشاد ولموسى ذنب عند فرعون انتبه أ ن ه قتل طباخه على قول بعض المفسرين فسيواجه فرعون وهو قد تربى من جانب في قصره ومن جانب آ خ ر أ ن ه وقع في قتل طباخه اما بنو اسرائيل الذين يحتاج ل إ ن ق ا ذ ه م فهم قوم أ ذ ل ه رضوا بالذل والهم و هذا ديدنهم ودقهم و أ ق و ل والله ما تجرا اليهود في عصرنا إ ل ا بسبب ذلنا نحن أ ج ب ل الخلق أ ر ز ل الخلق أ ش د الخلق ه و ا ن و ذ ل واستكانه وجبنا لا يقاتلونكم جميعا إ ل ا في قرى م ح ص ن ة أ و من وراء جدر أ ط ف ا ل يقفون في وجوههم وهم يملكون أ ع ف ا ا ل أ س ل ح ه يقفون في وجوه بالحصى فما بالك لو وقف الرجال فلا أ م ل ك إ ل ا أ ن أ ق و ل إ ل ى الله وحده المشتكى من أ ه ل هذا الزمن ن ش ك إ اليك يا رب اللهم انا ن ش ك إ اليك ضعف قوتنا وقلت هيلاتنا وهاواننا على النهر ان ت ت ج ر أ ارزل و اخص و اذل امه على خير امه تذبحوا فيها كيف ما شاءت دون ان تحرك امه الحق ساكنه ماذا اقول <تصفيق> ماذا اقول لو رجعنا ل س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أ ن ا ل أ م ر مختلفا كمان كيف ذبحهم ذبح ا ل ن ع ا ج في ق ر ي ظ ة عندما غدروا به وهل لهذه ا ل أ م ة ا ل د ن ف ة ا ل م ن ق و س ة عهد أ و ميثاق لو رجعنا لتاريخهم و س و ر ة القصص ستوضح لنا أ م و ر ا ك ث ي ر ة في هذا الجنس الخبيث ستوضح أمورا كيف أ ر ه ق و ا نبيهم موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو الذي أ خ ر ج ه م من ا ل ظ ل إ ل ى الدين ع ومن ع ب و د ي ة فرعون إ ل ى ع ب و د ي ة الله ومع ذلك أ ر ه ق ه أ ت ب و ه واتخذوا العجل من بعده و آ ذ و ه وتجرؤوا عليه يا ايها الذين امنوا لا ت ك و ن كالذين آ ذ و ا م و ت ا هم هم هل لهم عهد وميثاق حتى نستغفل الذين قالوا إ ن الله فقير ونحن أ غ ن ي ا ء ما ت ج ر أ ت أ م ة من ا ل أ م م أ ن تسب الله جل وعلا إ ل ا أ م ة اليهود أ و أ ذ ن ا ب اليهود قد تقول、الملاخدة. ساقول لك كارل مركز ا زعيم ا ل ش ي و ع ي ة في العالم يهودي ل ي ن ي يهودي ق ا د ة الكفر ي ه و د فما تجرات أ م ة على سب الله مثل هذه ا ل أ م ة ا ل م ج ر م ة إ ن الله فقير ونحن أ غ ن ي ا ء أ ن ت م أ غ ن ى من الله أ ي ه ا المجرمون يد الله مغلوله غلت ّ أ ي د ي ه م و ل ع ن و ا بما قال إ ن الله لما خلق السماوات و ا ل أ ر ض خلقها في س ت ة أ ي ا م ثم تعب تعب تعب, تعب فاستراح في اليوم ا ل ث ا ل ث ولقد خلقنا السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما في س ت ة أ ي ا م وما س ن ة من لغوب من تعب حاولوا ذبح نبيكم صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا وتامروا عليه و غ د ر و ا به فهل بعد ذلك نثق ف ي ه م امه ذ ل ي ل ة لا تقوم لها ق ا ئ م ة إ ل ا على الذل والهوى ا والذليل إ ذ ا وجد من هو أ ذ ل منه استعبده ا ل إ ن س ا ن الكريم والشجاع لا يستضعف الضعيف أ ب د ا أ م ا ا ل إ ن س ا ن النذل الخسيس انظر لليتيم إ ذ ا دخل على رجل خير فاضل يمسح على ر أ س ه ويستقبله ويكرمه و إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن نذلا خسيسا إ ن كان أ م ا م الناس أ ك ر م ه و إ ن كان من خلف الناس طربه وهذا حال اليهود إ ن وجدوا من هم أ ذ ل منهم ا س ت ذ ل و ه ل أ ن ه م ا م ة ذ ل ي ل ة ولقد فعلوا ذلك ا ل آ ن مع ا ل م ه م ح م د ي ة خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس ا س ت م ر أ و ا ا ل ظ ل و ر د و ا ب ع ب و د ي ة فرعون فكيف يبني موسى أ م ة ذ ل ي ل ة يحول منها من ذل إ ل ى عز ومن هوان إ ل ى ك ر ا م ة أ ي ض ا هذه ا ل أ م ة ا ل ذ ل ي ل ة فرعون ملحد أ م ا بنو إ س ر ا ئ ي ل فكان عندهم ب ق ي ة من دين أ ب ي ه م يعقوب ويوسف و ب ق ي ة أ ن ب ي ا ء بني إ س ر ا ئ ي ل لكن دينهم قد شوش وحرك ّ و ا ل د ع و ة في الفطر ا ل س ل ي م ة التي لم تلوث أ ه و ن من الفطر التي لوثت ل أ ن ت ب ع و في إ ن س ا ن عمي لا فكر له ولا منهج أ ق ر ب لقبول الحق ممن له فكر ومنهج مشوش ومنهج منحرف ولذلك الرسول عليه السلام لما ن ش أ في العرب ن ش أ في أ م ة ك ر ي م ة كان عندهم قيم و أ ط ل ق و ا مبادئ وبعث عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لتكمل ولتكليم هذه القيم والمبادئ أ م ا موسى فبعث في ا م ة م ن ك و س ة أ م ه م ن ك و س ة ذ ل ي ل ة أ م ه رضيت بالذل فتصور كم من ا ل ث ع ب سيتعبه موسى في جانبيه في جانب فرعون الذي سيقول أ ن ا أ ب و ك وربيته الم نربك فينا وليدا و ل ب س ت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت و أ ن ت من الكافرين كفرت نعمتك في المقابل بنو اسرائيل تعودوا على الذل ما عرفوا العزه والكرامه ولذلك موسى س و ج ذ ه موسى فقضى عليه في اليوم التالي نفس اسرائيل ل إ ن فعل س الإسرائيل ف م ش ك ل ة مع خ ب ط ه ا ل آ خ ر فلما أ ر ا د موسى أ ن يضرب ا ل خ ب ط قال ل إ س ر ا ئ ي ل يا موسى أ ت ر ي د أ ن تقتلني كما قتلت نفسا ب ا ل أ م س إ ن تريد إ ل ا أ ن تكون جبارا في ا ل أ ر ض يا إ س ر ا ئ ي ل موسى يريد أ ن يكون جبارا في ا ل أ ر ض ويدفع عنك وعن أ ه ل ك وعن قومك وفرعون الذي استعبدكم سنين طويله هو الرحيم الشكوك في تذبيح اطفالكم عرفتم كيف يفكرون فيا ايتها الامه الكريمه احذري من الذنب ايتها الامه المحمديه لنحذر من الاستكانه ولتتعلق القلوب بالله ولنثق في وعد الله ولنتيقن في امر الله فان وعد الله حق وعد الله حق لكن ان ناخذ باسباب العزه و ا ل ك ر ا م أ ان نستمسك بكتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم فاذا انحرفنا عن الكتاب والسنه ة سلط الله علينا اراذل الامم ف أ ذ ا ق و ن سوء العذاب كما هو واقع ا ل آ ن أ س أ ل الله أ ن يرفع ل ل أ م ه بمنه و ك ر ه ه واساله بمنه و ك ر ه ه ن ينفعه غياب بما قلنا و م ا سمعنا الحمد لله و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين ولا عدوان إ ل ا على القوم الظالمين واشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله الملك الحق المبين القائل قل اللهم مالك الملك ت ق ت ي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء و ت ز ل من تشاء بيدك الخير إ ن ك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج ا ل من ي ت م الحي وترزق من تشاء بغير حساب الصلاة والسلام على سيد الأولين على والآخرين سيد بعزت الساعة وجعل حتى بالصيف بينهي وحده لا شريك أوقاتكم الله له ودعيت ل ا ل ِ ل َ ه والصهار َ على َ من ِْ خ َ ا ل فامن َ ثم َّ أ َ م ا بعد َْ ع ب َ ى الله فلما قضى ر و س ى الاجل قضى اجله الذي اتفق مع الرجل الصالح عليه والمؤمن وصي كريم والمنافق خائن لئيم المؤمن وقع عشر سنوات عشره ثم لما قضى ا ل أ ج ل طار بأهله أين إلى إلى مين ويمشي ل م ا ا ذ ر ج ع إلى م ودمه وأمر ل بطلوب الذي يقول ل ل ك بتحريك ة فرعون موسى في نفس الطريق الذي أ ت ا ئ ه فيه قبل عشر سنوات لماذا ل أ ن بني إ س ر ا ئ ي ل أ م ة ذ ل ي ل ة كما سيخرجها موسى سيحتاج أ ن يمشي في هذا الطريق م ر ة ث ا ل ث ة ف ي ج ب أ ن يكون خبيرا بالطريق موسى يمشي في الليل وانظر ل أ د ب ا ل ق ر آ ن في التعامل مع النساء أ ع د ا ء الله من العلمانيين قالوا إ ن ن ا نريد ا ل م ر أ ة مع ا ل ص ل ا و إ ن ن ا واننا, وإننا اخرجوها للفضائح ولانتهاك ا ا ل أ ع ر ا ض وللفضائح التي يتحدث بها كل أ ه ل ا ل أ ر ض ولنبدا في ح ا ج ة أ ن نلوث السنتنا و أ س م ا ع ن ا بما يجري ويدور لكن انظر ل أ د ب ا ل ق ر آ ن ا ل م ر أ ة أ م وزوج و أ خ ت وبنت و ع م وخالق ا ل م ر أ ة التي الزوج لها ك ر ا م ة ع ظ ي م ة جدا لا تنفهم ولا يبدل بها غيرها باسم تبدل الزواج والزوجات إ ن ن ا هناك شرع نريد تعدد الزوجات لا تعدد ا ل ع ش ق ا ت نريد تعدد الحليلات لا تعدد الخليلات والواقع أ ل ي م و ا ل إ ع ل ا م الفاسد أ ن ت م أ ع ل م بكثير فيه انظر ل أ د ب ا ل ق ر آ ن عندما يتحدث عن ا ل ز و ج ة فلما قضى موسى ا ل أ د ل وسار ب أ ه ل ه أ ه أهل ا ل أ ه ل فيها ا ل أ م ن ا ل ر ح م ة ا ل م و د ة التي فقدت عند كثير من الناس يخرج وتخرج يرجع وترجع لا يجد أ م ن ا ولا امانا بل قد توجد ع ل ى ق ا ت تفضل الملك سبحانه فمن الذين أ ه ا ن و ا ا ل م ر أ ة امن حافظ عليها كام وزوج وابنه واخت ام من انتهكوها واستخدموها كارخص سلعه واذل سلعه من هذان خصمان اقتصدوا في ربهم من من الذي اكرم المراه اهل الاسلام ومن الذي اهان المراه اهل الاسلام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 الاهل أ ه ل ل أ أ ن تنزل على أ ه ل ك أ ه ل ك س م ه ا الله الاهل فلما قضى موسى ا ل أ د ل وسار ب أ ه ل ه اهل ام أ م ا ن وموده و ر ح م ة خلافا لوقع كثير من الناس ا ل آ ن ممن انحرف عن منهج الله وكان الجو باردا وبعضهم يقول كان شاقيا ويظهر من سياق ا ل آ ي ا ت آ ن س من جانب الطور نارا جبل الطور آ ن س انظر لتعبيرات ا ل ق ر آ ن آ ن س من ا ل أ ن س يمشي وحيدا في صحراء لا ي ق ن س وحشته إ ل ا ثقته في الله ثم أ ه ل ه هو ذ ز و ج يمشيان في طريق محفوف بالمخاطر لا يدرى ماذا بعده ولكن الذي رباه على عينه هو الذي يرعاه قال ل أ ه ل ه انظر ل أ ه ل ه م ر ة ث ا ن ي ة في نفس ا ل آ ي ا ت امكثوا اجلسي هنا ارتاحت لا ت ت ع ب نفسك ا ل م ش ق ة علينا نحن الرجال أ م ا ا ل م ر أ ة ف م ص و ن ة م ع ز ز ة م ك ر م ة ل أ ن ه ا نصنع ت ر ب ي ة الرجال في البيت وليس لتخرج لتشقى في المواصلات وفي الوظائف والمكاتب ولتستخدم ق ع المنكرات ل ت و ا ل م ر أ ة وجسد ا ل م ر أ ة في إ ذ ل ا ل ا ل أ م ة من جانب وتنفيذ أ غ ر ا ض اعداء الله من جانب اخر افط عن ربك قال ل أ ه ل ه م كفوا إ ن ي أ ن ا س ت ن ا ر ل ع ل آ ت ي ك م منها بخبر أ و جفوه من النار لعلكم تفطرون آ ت ي ك بشئت تدفئين به ا ل م ش ق ة علي أ ن ا أ ن ا الرجل ا ل م ش ق ة علي فلما اتاه اقترب من النار نودي من شاطئ الوادي ا ل أ ي م ن من ا ل ب ق ع ة ا ل م ب ا ر ك ة من ا ل ش ج ر ة أ ي ا موسى الله أ ك ب ر من الذي يناديه من الذي يخاطبه في هذا الجو المظلم وفي هذا البرج وفي هذا الجو الرخيص انه الله إ ن ي أ ن ا الله رب العالمين وطلبت الله جل وعلا مع موسى في سوره ة اخرى قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيكم تسعى هنا وان الق ما في يمين وان انت عطاها فلما راها تهتز في ص و ر ة جن وصورتها ح ي ة أ ي خ ط ف ه ا أ ي مصيبه ة ه ا أ ي بلاء ه ا خرجت من ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن إ ل ى البر والمطر والتعب و إ ل ى ح ي ة ع ظ ي م ة تهتز ك أ ن ه ا جان تريد أ ن تقترف ن ي ما الذي جاء به الى هنا فلما ر آ ه ا تهتز كانها جار ولا مدبرا ولم يعقب جار موسي الى أ ي ن أ ي ن المهرج من الله فسروا الى وليس من الكون كون والملك ملك والعبيد عبيده فسروا الى الله أ ي ن المهرب ي م و ت تسر من من وتهرب من من إ ن الذي ي خ ا ص ب ك الذي رباك وراك ع وهو الله جل وعلا فلما ر آ ه ا تهتم وهي ح ي ة ك أ ن ه ا جاءا ولا مدبرا ويا ل يعقب يا موسى ا ل ذ ي يخاطبك هو ارحم الراحمين يبتليك بما شاء لتصنع على عينه ينعم عليك بما شاء ل أ ن ه المنعم ويبتليك ويختبرك ل أ ن ه الله يا موسى ق ب ل ولا تقبل إ ن ك من ا ل آ م ن ي ن و ج ع ن ا إ ل ى الخوف و ا ل أ م ا ن الذي يسيطر على ح ي ا ة موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يا موسى أ ق ب ل أ ق ب ل إ ل ى ربك ولا تخف إ ن ك من ا ل آ م ن ي ن لا تخف يا موسى أ ن ت في كنف الله جل وعلا الذي أ ن ق ذ ك من فرعون اللعين و أ ن ت طفل صغير لا تستطيع حراكا وهو الذي سينقذك منه بعد أ ن تدعوه وهو الذي هياك هذه السنوات ا ل ط و ي ل ة أ ق ب ل ولا تخف إ ن ك من ا ل أ م ي ن ا ل د ع و ة تحتاج إ ل ى صبر و إ ل ى بذل و إ ل ى جهاد وجهد ما كانت ا ل د ع و ة إ ل ى الله مغنما إ ن م ا هي مغرم ة ق ع ف ونصب ومرض وضيق وحزن و خ و ر وهم ولكن تلك الدار ا ل آ خ ر ه نجعلها للذين لا يريدون علوا في ا ل أ ر ض ولا فسادا و ا ل ع ا ق ب ة لمن و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين أ ق ب ل ولا ت خ ف إ ن ك من ا ل أ م ي ن أ س ل ك يدك في جيبك الجيب يعني ف ت ح ة الصدر ليس جيب الثوب لا في الجيب وليضربن بخمرهن على جيوبهن ينزل الخمر من أ ع ل ى ا ل أ س ف ل ما تظهر أ ف خ ا ذ ه ا وشعرها وصدرها هذه امور محرمات أ ذ ل في ا ل أ م ة ا ل م ح م د ي ة وبسبب ذلها سلط عليهم أ ذ ل و أ خ ص و أ ل ع ب و أ ج ب ا ل ا م ة ا ش ل ت يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء يد م و س ك أ ي د ي ن ا تميل إ ل ى ا ل ص م ر ة ما كان يوجد في يده مرض حاشا لله أ ن يرسل نبيه مريضا لكن ظهرت كنور أ د ا ء ضاء ل م و ت ظلمة ل ا ك وقد ن حدث هذا في امتي الحبيب صلى الله عليه وسلم عباد بن ب ش ومحمد بن سلم كان يساران عند النبي صلى الله عليه وسلم ل ي ل ة ف أ ض ا ء ت لهما عصاتهما وظل ينشريان في ضوئها ح ت ى ف ر ق ا فتفرقا الى أ ن وصل كل واحد إ ل ى بيته من, من, من معجزات وبركات سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وضن م إ ل ي ك جناحك من الرهب يعني ضمن يديك هكذا إ ذ ا شعرت ب ا ل ر ضمن هكذا فذلك برهانان من ربه لمن إ ل ى فرعون وملا إ ن ه م كانوا قوما فاسقين هؤلاء فسقه الفجر ة أ ن ت رسول اليه لتخرج إ ن هداهم الله و إ ل ا لتنقذ ا ل ا م ة ا ل ذ ل ي ل ة ا ل م س ت ع ب د ة ب ع ب و د ي ة فرعون إ ل ى ع ب و د ي ة الله عز وجل قال موسى و ب د أ يخاطب ربه جل وعلا قال رب ي إ ن ي قتلت منهم نفسا ف أ خ ا ف أ ن يقتلوه يا رب أ ن اخشى لابلغ لا دعوتك و أ خ ش ى أ ن أ ذ ه ب إ ل ي ه و أ ن ا قاتل نفسي منهم فان يقتلني وتضيع ا ل د ع و ة و أ خ ي هارون انظر ل م ح ب ة الخير انما المؤمنون إ خ و ة مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد ما يوجد مصري وسوري وفلسطيني وسعودي إ ن م ا هذه أ م ه و ا ح د ة أ م ه إ س ل ا م المسلمين إ ذ ا اشتكى عضو في أ ي ب ق ع ة من بقاع ا ل أ ر ض ف أ ن ا الذي اشتكي وليس هو لو شعرنا ب ا ل ق و ة لمن أ ن ظ ر لموسى ع ل ي ه ا ل ص ل ا وهارون اخي هو افضح مني لسانا يريد ان يشركه في النبوه يريد ان يشركه في الخير هو افضح مني لسانا بسببه ان موسى اكل جمره من النفط اثرت على لسانه عليه الصلاه والسلام والصغير فارسله معي رفء يقويني يصدقني اني اخاف ان يكذبون <تصفيق> علم موسى من حياته في القصر أ ن ت ر ع و ن سيكذبه و أ ن ه لو دخل عليه م ب ا ش ر ة ف إ ن ه سيقتله فبماذا وعده أ ر ح م الراحمين اسمع لربك و ل آ ي ة الختام ا ل ج م ي ل ة في هذه ا ل ر ح ل ة قال سنشد عضدك ب أ خ ي ك و ا ح د ة ا ل ث ا ن ي ة ونجعل لكما سلطانا ً يا موسى لا ت ق ص معك الله معك الله كما قالها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كما في ا ل ص ح ي ح من حديث أ ن ا مع أ خ ي ه وصاحبه في الغار لا تحزن إ ن الله معنا نفس الارض سنشد عضضك ب أ خ ي ه ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إ ل ي ك م ا إ ذ ا كان الله معك من يكون معك إ ذ ا كان الله ي ر ع ى فمن الذي يهينك إ ذ ا أ ك ر م ك الملك من الذي يذلك إ ذ ا أ ع ز ك الله من الذي إذا أغناك الله أغنىك من الذي يضعفك اذا قواك الله فذقت ربك وعلق قلبك بملك الملوك الحي الذي لا يموت ب آ ي ا ت ن ا انتما ومن اتبعكما الغالبون وعد من الله وبشاره من الله ووعد الله لا يؤلف ثم س ت أ ت ي ا ل آ ي ا ت بعد ذلك ب إ ذ ن الله سبحانه وتعالى في دخول موسى عليه الصلاه والسلام وهو واثق في ربه جل وعلا ولم موسى الآيات بقية الرحلة لأن موسى من هذه أصبح والدعوة أهم من نبيا هذه ينشغل ببعض ا ل أ م و ر حتى ولو كان برحلته مع أ ه ل ه فهذا أ م ر لا بد أ ن ه وصل ب أ ه ل ه إ ل ى مصر بزوجه وصل إ ل ى مصر بها وتركها في مكان ثم قام و أ خ ب ر هارون وقام ليواجه فرعون و ا ل ت ب د أ ا ل م و ا ج ه ة ا ل ص ر ي ح ة التي ظل فرعون يذبح ا ل أ ط ف ا ل من أ ج ل الا تحدث وقد حدث و ت ب د أ ا ل م و ا ج ه ة من جانب موس الذي, الذي ولد في ا ل س ن ة التي يذبح الاطفا ل والقي و في اليمن ويدخل قصر ة ا ل ع و د و ي د ت ل القبط ثم يخرج هاربا ثم يعيش في م د ي ن ة عشر سنوات ثم يرجع م ر ة ث ا ن ي ة في الطريق المحفوف بالمخاطر و ا ل أ ه و ا ل ل ت ب د أ ا ل م و ا ج ه ة بين أ ه ل الحق م ت م ث ل ة في موسى وهروب وبين أ ه ل الباطل و أ ه ل الكفر والعناق م ت م ث ل ة في فرعون وهامان وفي م ل أ فرعون ف ت ق في ربك واعلم أ ن الله على كل شيء قدير يقول للشيء فيقول إن كل شيء خلقناه بقدر وما ل إ امرنا إ ل ا و ا ح د ة ك ل م م بالبصر أسأل اللهم بأثناء فسن ابرم قلنا لهذه الامه امرا رشدا يعبد فيه أ ه ل طاعتك واجعلنا منهم ويذل فيه المجرمون والمفسدون في ا ل أ ر ض ولا تجعلنا منهم اللهم انصر ا س ل ا م عز المسلمين اللهم اعرف ذكره التوحيد والدين اللهم عليك ب أ ع د ا ء دينك في مشارق ا ل أ ر ض و ع ر ل د ه ا اللهم إ ن ا نبرا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم رد كيدهم إ ل ى نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل الدائره تدور عليهم اللهم عليك باليهود ا ل م ل ع ي ن و أ ز ن ا د ه م المجرمين اللهم عليك باليهود ا ل م ل ع ي ن وازنادهم المجرمين اللهم, اللهم صلت عليهم سيف انتقام اللهم صلت عليهم سيف انتقام اللهم صلت عليهم سيف انتقام اللهم ارن فيهم عجائب قدرتك اللهم أ ر ن فيهم عجائب قدرتك اللهم أ ر ن فيهم عجائب قدرتك اللهم حسن على إ خ و ا ن ن ا في غزه اللهم فقه على المسلمين في كل مكان اللهم ارفع عنهم كل سوء ومكروه اللهم ارفع رايتهم اللهم ارفع قدرهم اللهم اعز كرامتهم اللهم اجعلهم يقبلون عليك يا أ ر ح م ا ل ر ا ح ل ي ن اللهم ارض عنهم وارض اللهم اجعلهم يرضون عنك يا رب العالمين اللهم ا ح س ر الاسلام والمسلمين اللهم اعذ بربك راسه الرشيد والدين اللهم عليك باعداء دينك في مشارق ا ل أ ر ض م غ ا ر ب ه ا اللهم إ ن ا نبرا بك في ن ق و ر ه م ونعوذ بك من شرورهم اللهم انتقم من أ ع د ا ء دينك اللهم انتقل من أ ع د ا ء دينك اللهم انتقل من أ ع د ا ء دينك اللهم ك ل أ و ل ي ا ئ ك في كل مكان اللهم ك ل أ و ل ي ا ئ ك في كل مكان اللهم ك ل أ و ل ي ا ئ ك في كل مكان اللهم اعزهم والم و أ ك ر م ه م و ر ح م ه م اللهم اعزهم و أ ك ر م ه م و ر ح م ه م اللهم اعزهم و أ ك ر م ه م و ر ح م ه م اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمسلمين والمؤمنات الاحياء منهم و ا ل ا م و ا بمنك وطعمك ر ح م ت ك يا سيدي ا قيد وجيب الدعوات اللهم اننا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن عين لا تسمع ومن د ع و ة لا ي س ت ج ا و لها صلى الله وسلم على الحبيب الشرير محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعسلم صلى الله عليه ا والسراء المرأيين <تصفيق> المرأسين وبيلات أ وسلم あ、oh, oh. you、uh -huh.